<متحدث> قبل ما تحاسب الآخرين حاسب نفسك وقبل ما تحكم على أفعالهم راقب أفعالك <متحدث> أنه الناس عندها مشكلة بشغل وما عندها مشكلة بشغل كبتل حيرت قلبي معا أنت عبتسلم علينا ما في شيء يا حبيبتي ما في شيء ليش الواحد لا يعصب ما في شيء اللي يعصب الواحد يا روحي نحن شو بدنا بالعالم اه شو بدنا بالعالم كل واحد حسب قدرته <تصفيق> <تصفيق> خليكي وراحكي الناس خلوني في ودوكي أنا الحق علي ملحق عليك مش ضروري تضل عم تشرح شيء لناس معناتبرين حالهم بيعرفوه لا بل بيعرفوا كل شيء نص الالف خمسمائة وفقين شكرا انت ببرنامجنا امام نقيدك منسمع منك ومنه برنامج وجها لوجه تلتانين معي انا غرام يونس وانا ندا حرفوش على هوى اذاعة امواج اف ام رح ننتقل هلا مستمعينا لبرنامجنا يلي ان شاء الله تكونوا بتحبوه وجهه لوجه اليوم مين رح يكون وجهه لوجه غرام وعن شو الحديث والله هو دائما الحديث شاغل مثل ما بقولوا دائما مال الدنيا, الدنيا وشاغل وشغل الناس معنا المحامي الدكتور محمد غانم والاستاذ علي حسن مدرس الرياضيات وهو شاعر المحكي معروف على صفحات فيسبوك اهلا وسهلا فيكم اهلا وسهلة أهل وسهل فيكم. فيكم هلا كيف رح يوقف رجل الشعر امام رجل القانون مين رح مين رح تكون الكلمة الاقوى لمين رح تكون الغلبة راح نشوف سوا. بعدك حلوة وصرت احلى. ما وقلبي شوفك يا انت. مستمعينا بما انه اليوم معنا طبعا رجل قانون وطبعا هو أستاذ الرياضيات الأستاذ علي حسن لكن هو شاعر طبعا سؤالنا بده يكون الأول طبعا إحنا هلا غيرنا تقريبا المود ندا كنا بدنا نحكي بشيء تاني بس طالما بالفعل شاعر بدنا نحكي عن القصائد الصح. والكلام الحلو والشعر الحلو والأغاني الحلوة يعني مثلا هلا عم بستحق لمين كتبت لما مثلا المطرب مروان خوري بقول كل الأصايد من حلا عينيك كتبتون إلك يعني ولما كاظم الساهر بيقول أشهد أن مرأة أتقنت للعبة إلا أنت مين هي؟ هي يوم من الأيام كانت محبوبة ولما صارت زوجي مائلة ملائلة بدي جاوبنا عليها الأستاذ ونبلش معه ونبدأ معه الأستاذ علي حسن تفضل أنا رح جاوبك اتفضل. أنه هي <تصفيق> هي المرأة اللي تريشي مع اللحظة <تصفيق> فمن خلال هاللحظة هي هي اللي بتكتبي القصيدة <تصفيق> مثل أنا بقناعتي مثل المرأة لما بترون عند الخياط بيعمل لها تفصيل الشكل <تصفيق> وبتجي مرة تانية بيعمل لها تفصيل الشكل تاني فكل مرة في إلى هيك موديل شكل وإلى قصيدة شكل ااا والأحلى هي المرة اللي بتدوم معاك يعني بتكون أطول فترة ممكنة والله ما أكون ما رح <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اتفضل تفضل أن نبدأ هل أنا أحكي لك كنا في جن بطول وعرض نعم. وحوى بنعرف تاريخها من تفاحة نزلنا الأرض كيف لو أجلت بطيقة فنعنا بما أنه طالع ضد الأستاذ فرح نحضر كل الشعر لحتى هيك لحتى لحت نواجه <تسみたい sì> <تسみたい> <تس <تس نفس السؤال الأستاذ محمد اللي بدينا فيه إنه لما بيكون في عشق بتلاقي الأغاني وأجمل الأشعار اللي ما بيكتب شعر بصير يكتب شعر يا هل ترى ليه, ليه تغير الموضوع؟ صار هالشعر مولئلة صار لوحدة تانية ممكن يكون؟ اللي في الواصف وليس في الموصوف. نزال قباني أمير الكلمة أمير الحرف ما زال يتغزل ببلقيس حتى وهي في سماء الملكة العلى. جمال بلقيس لا يوصف. ما قاله قباني في بلقيس أتمنى أن أمتلك حرفا منه أقوله في هنائي زوجتي أم أولادي وأطفالي الجمال خلق لكي نتناعم به قولاً وفعلا من يتعامل مع المرأة بالعمر الزمني فهو قاصر من يتعامل مع المرأة ككائن دائم شريك رفيق صديق معشوق حبيب فهو قارئ حقيقي هو إنسان بكل ما للكلمة بمعنى أنا ما بدي أدخل وأغل بموضوع المزايدات المبالغات لكن أنا وإذا كنت صادق صادق مع نفسي وإذا كنت بغير هذه الصفة أيضاً مع نفسي أنا أقول كلمة بكل جوارحي لا يمكن أن أحيا بدون أنسة وهذه الأنسة قطفتها من حديقة أهلها وأتيت بها إلى بيتي زينت هذا البيت ملأته بالدفء وبالحنان وبالحياة امتلأ هذا البيت ببسمات أطفالي الذين اليوم أصبحوا اليوم الركيز الأساسي في حياتي عندما بلغت لي بهذه المرحلة أو بلقت هذا السن اليوم أنا عندي أحفاد هؤلاء الأحفاد بدأوا يتغنون بالجد والجدي بنتي اليوم هي في مرحلة أخيرة من تعليمها الجامعي آخر بنت أصغر بنتي قال بالحرف الواحد بأحد المرات لأمها على قدكم أنت والوالد خليتنا نشتهي الزواج هذا القول جاء بإرادي وليس بفرض لا مني ولا من أمي لذلك الحياة الأنساء والأنساء هي الحياة. حكيت حضرتك بإرادة. يعني هو الاستمرار العلاقة الزوجية بالحب واستمرار الحب بعد العلاقة الزوجية هو قرار مثل ما قلت حضرتك. قرار دائم. قرار دائم. دائم. المنغصات. نعم. المنغصات في حالة إثنائية. نعم. العيوب حالة إثنائية. القاعدة الاستمرار الديمومة. أما ما يطرأ على هذه العلاقة من حوادث او من اعتلال او من ظواهر مرضية فلها اسبابها فينا نناقشها انا والاستاذ علي م. امير الكلمة اذا القاعدة هي الحياة الطبيعية السعيدة طبعا, طبعاً. الرسالة الدائمة بدنا نسأل ليه المستمعين ما عم يسمعوا عن القصص السعيدة كلها بتبقى مخبأة خلف الجدران بيوصلنا بيوصلنا دايما دويل العلاقات الفاشلة فينا استبحث عن المبررات حتى مم. تكسي تصرفاتها الغير مشروع صفة شرائية <تصفيق> أنا بدي أحقي <أعقبه> هون بشغلي. <تصفيق> الأستاذ بده يعمل لي مشكلة مع مردي على. فكرة. <تصفيق> <لا> <تصفيق> الاستاذ لا الاستاذ. خلينا نوّش. أنا أقول لك شو نحن بما أن الحيطان بتسمع راح أقول لك بتسمع بيقولوا الحيطان وهي أمواج البحرية عم تروي قلب العطشان بالأנغام السحرية بعرف إني غلطان وعم أحكي بحسن النية عم آخذ دور الشيطان وهي كلها تمسيني. <تصفيق> 네. يعني نحنا بدنا نعمل حوار يكون هيك يطلع مهزوم شوي ما نتوقع ما نتوقع أن تصير بسرعة مش بس <تصفيق> <تصفيق> لا, لا لا أنا ب... نحنا بدنا نأخذ الضد وبدنا هيك نحاول نبيض بشو كتير سعيد إني شريكك بالحوار خليش في ورد بيطلب مي الورد بيبأس قط بس شوي شوي عسكت بمو ما في ورد بيطلب مني ورد بيبقى سكوت لازم اسيطه شوي شوي ع السكت بيموت ما في ورد بيطلب مي ورد بيبقى سكوت لازم اسيطه شوي شوي ع السكت بيموت نهى أستاذ محمد كان عم يحكي طبعا هي مثل ما عم تقول ندى قالت بالمقدمة إنه أغلب العلاقات هي عم اللي عم تظهر لأن هي العلاقات الفاشلة يا هل ترى وحضرتك قلت إنه هو تبرير يعني إنه مسلاش ما عم بوصلنا العلاقات السعيدة يا ترى بيخافوا من الحسد لهيك ما بيقولوا إنهن سعداء يا ترى الموضة إنه الرجل دائما يحكي إنه هو شخص تعيس بحياته والزوجة تحكي إنه عم بتعاني. لا لا في بن من نحكي مصلحات شوي يعني هي عم نعيشها بس يمكن ما أنا كثير محترم المصطلحات في مصطلح بيستعملوا بعض الرجال اللي اللحم بيخاوي يعني إنه واحد بعد فترة من الزواج ما بيشعر بهالعاطفة الجيّاشي تجاه شريكته أنا برأيي هذا عزل غير مشروع وهذا مبرر لمخالفة المنطق والقانون والحياة الزوجية وخالفت المستقيم. شو رأيك أستاذ أنا علي؟ أستاذ أنا, أنا بالمبدأ رح له إياها بالشعر بالمبدأ مو مختلفين البنت بتحلم بالعيلي وعريسها الشاب المسكين بيتمنى العرس الليلي ومن بعد الجازي بسنين كل ليلي بدها كيلي وممنوع شمال ويمين يمشي من ميلي لميلي في بيبقوا حلوين وبعد الجازة يا ويلة <تصفيق> يعني, <تصفيق> يعني, حلو. يعني, حلو. يعني نسوان الدنيا أنواع تبقى الشغلي مختلطة نوع بيشفي من الأوجاع وفي نوع يجيب الجلطة فالنسوان هو حظه هو حظه <تصفيق> يعني, مثل, يعني, يعني, يعني مثل ما علمونا كباريتنا <تصفيق> أنه الزواج صندوق مكفل صندوق <تصفيق> مكفل يعني بتفتح الصندوق ممكن تلاقي فيه جائزة غالية الثمن أو جائزة يعني عادية أو قد لا تحصلين على شيء تمام ممكن بس علق على كلام أستاذ طبعاً. علي لو سمحت اللي ما عم تقول إنه فيه منهم حلوين ومنهم بجيبوا الجلطة طب أستاذ هلأ نحن بأكتر من حلقة من بداية الحلقة بالفعل فيه كان عنا ضيوف بمواجهة ضيوف آخرين أكدوا إنه ما في حب الرجل ما بيحب الرجل يعشق بعينيه والمرأة تعشق بأذنه يعني يتملك نعم نعم أو بمعنى هو أنه هو حتى لما بيحب, بيحب اهتمام زوجته فيه لكن هو بالأصل لا يعني حتى لما بتعرف على وحده حتى بقصد الزواج بسير الزواج هو لكن الحب لها وللصاحبه هيك بصراحة كان بيقصد لما قال بشار بن برد يا نعم. قوم أذني لبعض الحي عاشقتهم والأذن تعشق قبل العين يحيانا فهو يقصده على الرجال أرجدال. مكان. هي المرأة اللي بتعشق بعيونها. إيه. لا أرجو أصلاً يشارك المرأة بالعشق. العيون. أي. أكيد. أنا أنا لا نحن وأكثر عشقاً من النساء بالعيون. لأنهم مطلع كتير. <تصفيق> على ريح وزيء. إذا تنو رات حركة تحرك الهواء مطلع كتير. سعد علي ذكرت. هلأ ذكرت جملة مهمة إنه بالخبب بيكون. متفقين. متفقين. شو اللي بيخلي ال الأفكار تتغير؟ ليش؟ يعني أنت من كلمتك هيدا عم تلقي باللوم على المرأة بحل ما إنه هي بتتغير بعد الزواج. تصير متطلبة. أنا بقناعتي، بقناعتي، المرأة بتظل خلال حياتها مع الرجال بتبحث عن عقد، عن نقاط ضعف الرجل إذا تمكنت منه، يا وي هلا في. إذا تمكنت منه يعني وحكميته على على المصبوط، لا، بتصير الموضوع بيختلف أنا بقناعتي هو حب السيطرة، التملو هاي غريزين و لأنها ضعيفة مستضعفة و لأنها ضعيفة خلال قرون تم استضعافها هلا, هلأ كنا عملي كي أنا والإستاذ محمد فيها عصر مرقنب بعصر اسمه العصر الأمومة كانت المرأة مسيطرة على كل شيء كان بنسمح لتعدد رجال. الرجل كان مستعبد بهذاك العصر فكل يطفن يطفن لا لا لكن هذا انتقال <تصفيق> هلا في قولة ستوفيسكي إن كل إمرأة تدخل لزوجها بعض الخطايا القديمة لتستعملها في الوقت المناسب. يعيني لك أنا بعرفه هذا بيقربنا <تصفيق> لا بتنسى والأبروح أنا شجعلي حبك يا ولفك حبك والحب شناك والحب شناك مدسه البن حجر صوار حجر صوار رجعنا لكم ورجعنا لطيوفنا ببرنامج وجها لوجه لو المحامي الأستاذ محمد غانم أهلا وسهلا فيك دكتور جديد. طبعا <تصفيق> أهلا وسهلا والأستاذ علي حسن شاعر المحكي أهلا وسهلا أهل فيك هلا وسهل نحن كذا حلقة على التوالي عم نبحث عن الحب وعن العلاقات الزوجية الناجحة وعن مين السبب بفشلها وليش الأسرة السورية معتبرة هلا مهددة لأنه هي عم نحاول قدر الإمكان نضوي عن نقاط الإيجابية لأن نطلع بهالأسرة اللي هي أهم عنصر بالمجتمع هلا دايما على مدى كذا حلقة كان في ناس مع أو ضد بدنا نطلع معكم هلا بنهاية الحلقة ببعض النصائح للمستمعين سواء رجال أو نساء بحيث نخدم هالأسرة السورية خلونا نسمع هلا الاستطلاع وبنرجع أكيد دائما هي يعني سبب النكد ولا سبب الشجار ولا دائما في حقتنا دائما يعني في طرف لازم يستوعب الثاني مو شرط مثلا بجوز الزلمي معصب وجاي على البيت ضايج يعصب مثلا تعصب معه يصير شجار يصير نكد يصير خلات وبجوز العكس كمان يعني فأكيد مو مو طرف واحد هو السبب هو هاد احيانا بيجي من عوامل المعيشه من عوامل الاحوال مثلا احوال الدي هي بتولد النكاده عدم التفاهم بين الاطراف بالبيت العبء العبء الزياده يعني ما في الانسان يتحمل عبء زياده فبصير عنده بده يفطفض بده يحكي فبصير بموضوع نكاد الطرف الثاني ما رح تقبل هالشي فبيحط الحق على الطرف الاولاني ومثل ما حكيت الظروف هلا الظروف الصعبة هي بتولد هالشي و... وعندك كمان يعني موضوع المكد موضوع يعني متعدد المجالات احيانا الشخص هو نفسه دائما بيتمسك برأيه بحيث انه دائما رأيه هو الصح فلما بده يتناقش مع الطرف الآخر ان كان بالبيت ان كان خارج البيت حتى, حتى بالعمل طالما هو متمسك برأيه فهو يعتبر مصدر للنقد، فبدنا ناخد كمان هذا في الجانب, الجانب تاني طبعا بده يكون في تقبل للرأي التاني يعني نقد ونقد ذاتي بها الموضوع هذا اكيد معنا سبب شو الحكي هذا يعني بي كمان يعني المرأة كمان عليها ضغوط كثير كثير لأنه هي في كل ثانية من حياتها عم بتعيش بهالبيت مع هالولاد وحامل مسؤولية كبيرة كثير كثير أكتر من الرجل يعني عليها ضغوطات أكتر وأبداً ماني نكدي ودائماً الرجل ني كذي أكتر. هلا قد لا يكون الحق على المرأة لا لكن حق على ظروف المعيشة الصعبة لأنه أحياناً كثير الرجل بتوجب عليه. كل شيء من أمور المستلزمات سواء كان المنزل ولا غيره ولا احتياجات. هل المرأة تشارك بهذا الأمر صحيح ولكن تعرف إن إحنا مجتمع شرقي فالعاتق الأكبر يقع على عاتق الرجل يعني اللعب الأكبر هذا الأمر ممكن يسبب للرجل حالي من النرجسية والعصبية خاصة أنه ما نقادر يشيل بنفسه أعباء عائلته وزيادة الطلب من المرأة على هي الأمر ممكن طلب لطيف من المرأة ممكن يتحول لحالة نرجسية عالية عند الرجل لأنه ما نقدر يوفي بهذه الالتزامات طبعا حالة النكد ليس سبب المرأة لا نهائيا وليس سبب الرجل ولكن هي سبب ممكن الضيق لحالة الاجتماعية اللي عم بيعاني منها المواطن السوري بالعمر الخلاف بين الزوجين هو أسباب النكد أكثر ما أنه وضع حتى نحمل المرأة هي السبب أو الرجل هو السبب فالخلاف أحيانا بينات الظروف العائلية هي اللي بتعطي هالشيء هذا. أنا سوى الاستطلاع بدنا نسمع تعليقكم. بتكون نضيف شعرني على. والله من خلال يعني التقرير في ناس أضاءوا شوية عل على الموضوع بس أنا بقناعتي كل حالة في إلى. أخصوصيتها ولا مواسفاتها بس إنه الضائقة الاقتصادية اللي عم يمر فيها البلد. أكيد إلى دور. إلى دور كبير. م. إلا دور كبير، زائد كمان يعني بالإضافة إلى موضوع التباصل الاجتماعي م. يعني يعني ممكن من خلال مثلاً الموبايل أنك تتعرفي تقفوتي على مجتمع كامل فهذا الأمر أكيد بيولد حساسية عند أحد الطرفين أو عند كلا الطرفين يعني خلق كمان ممكن سبب المشاكلات؟ زائد في بعض الإشكالات يعني أنا راح أحكي عن المرأة ولا عن الرجال نعم. فا بك الشريك بشكل عام الإهمال تحت عناوين كتير يعني ممكن يولد هالموضوع هذا أنا هاي قناعتي دي ما بعرف الدكتور دكتور محمد أنا سأجيب ساخيرا طبعا مو من أساسنا من الفكرة ضائق المادي يعني هاي ضيقة المادية أدت لطلاق بين رجل وامرأة نفسه هذا اللي طلق زوجته راح يتزوج إحدى خواتنا الوافدة <تصفيق> من بلاد سورية إيش وراءه ونتيجة الأحداث استغل الضيقة المادية استغل الضيقة العاطفية استغل كل شيء بهذا الموضوع وهو طلق مرته أو كان له رأي بإطلاق المرأة ومع ذلك اعتبر أنه الضيقة المادية كانت هي سبب بموضوع. طلق ليش هون كان في ضيقه ماديه وعندما تزوج على زوجته او طلقها رغبه منه في أن يعاشر أخرى ها ليش هون كان ما في ضائقه وهم كان في وفره ليش هون في وفره منال هم ما في وفره في الحب بالوفاء ليش دائما وفره ليش الوفر دائما بالغرائز ليش وفر دائما بالمخالفه ليش وفر دائما بهدم الاسره ليش وفر دائما بان نمشي مع رغباتنا أنا عم موضوع النكد مو هيك يعني النكد ما هو معرض على إلا بالمرأة ولا بالرجل النكد هو حالة نفسية مزاجية معك بس أنا بدي أقول يعني النكد للرجال أشد قصوى من نكد المرأة هذا الرجل عندما ينكد على زوجته بأي لحظة بيطلع بسكر بابيطلع عش بالليل إحداعش بالليل تنتين بالأربع الصبح صلا وما صلا راح إشت غدا بأي ساعة بس هل تستطيع هذه المرأة التي نكد عليها هذا الزوج الجبار تفتح باب البيت الساعة اثناش وتروح تاخد معها أطفالها هل تردعون، هل تطعميهم، هل تترك طبق على نار بتروح لا، لا، ما. <تصفيق> هذا النكد عبارة عن مصطلح اخترعناه نحن الرجال حتى نصيب المرأة بسهام أكثر حقيقة أنا، حقيقة أنا. ماذا رأيي أنا رأيي. بس أما إنه ما فيكم ما فيكم. مناكذات فيكن. أستنى زي ما عنا شيء عادي ما عن, عن, عن شو. طيب الضغوطات الحياة. يعني هي فقط أصابت الرجل ما أصابت المرأة. يعني هالصبيان الموجودين بالكنترول هلا إذا كان إحداهن متزوجة ما هيك باتروح الساعة تنتين ونص عبيته وزوجها عامل. بيوصل هو تنتين ونص هي فوراً بعد عشرة ويالغداء. ما هيك يعني هي باتقوم بواجب بالبيت. تطبخ هو بيع. صبر ومن المرأة السورية. تطبخ هي بي... مش لأحبيب تغسل. بي... بيوسخي هي بتنظف. بترج أوعيها خص بتضبه ما هيك. ها. شايفي محل هالمشاركة بوشارك كتير رائعة. هي توضح هو بيأكل، صحيح. هو بيوسه يبكنس، هي مشاركة حقيقةً، صحيح. وبتجي من شغلها هلأ بتروح من الكونترول على بيتها تنتي أو نص، إذا عند بدها ترد إذا عند أولاد بدها سمع لهم، إذا عند أولاد بدها غسلهم، إذا عند أولاد بدها كذا، هو يعمش شبه مت، يع على الفيسبوك، يعني راح عرفات يوم العب طاولة، مو هيك، طيب، وين الانصاف بهذه العملية، وين وين النقد؟ هذا النقد نحنا خطر شغلي دكتور، مرة يعني نحنا تعرف إنه صار في حوادث كتير، يعني نعم. مثلاً مرة هيك تجي إضغاز الجوزة نعم على أساس عم لحتى تشوف شو كيف ممكن يتعامل مع النسوين على الفيسبوك ايه فمرة من خلال هالفكرة لما عكتر الشك لعب الفار بيعبها وصارت عليه إضغار حلو عملت حساب باسمها مزور وصارت تتعلق له باسمها المستعار وبعتت رسالي قالت منور ومرات قلبين معهن أزهار ودار الحكي والموقف تطور وصارت بلهفي تطلب المشوار استرسل أخونا وصار يتصور بنت بجمال الشكل متل قمار فجأة وعي ومن غفلته فكر معقول مرت صاحبة أفكار وقال ما بدي بغلط نتهور نحنا كبرنا ع حكاية الحب وعندي مرب تشبه قمر نوار دعبي <تصفيق> <تصفيق> <يا> علي طلع هالجمال مش معقول عغفلة عين قلبي مال على طول سهرت عيوني عم نحكي بس عم بقول لأستاذ أنه بالفعل يعني أوقات هني يعني مثل كأنه أنتو بتختروعوا النكد أنه على أساس صفة ونوظفه تمام ممزفو ممزفو كي مجننني كيد النسوان مجننني ليك يا شو بيقلك مجننني كيد النسوان ونفسيتي دستاذ ممرتاحة أستاذ علي <تصفيق> هذا البوست أنت نزلته قبل الحل قبل تفضل مصروب. تفضل مجننني كيد النسوان ونفسيتي ممرتاحة حوى مصيبي على الإنسان وهي العلي بصراحة <تصفيق> من فعلك آدم تعبان لما قطفت التفاحة وجاي عبالي الدخان وسرقتي لي طيب انت تبع استاذ لا لا استاذ <تصفيق> محمد <تصفيق> هلا هو كتبها لكن الرجال بتعرف بعضها عشان البصم جاوبوا حسين معلم صديق يعني صديقك اللي عم يحكي صديقك, صديقك. <تصفيق> قال لك ولما ولم بدك شيء شغله والله عيونك دباحة لا تحتاجوا حاجة تعد عندك 200 قداحه بيقول لك شغله ولا تزعل هن سكر بالراحة ونحن قرون البسكويت ونحن نعلب صراحه <تصفيق> يعني, <تصفيق> يعني يعني يعني شهده شاهد من <تصفيق> ايه والله، شو رأيانك؟ تحيي للأستاذ السيني عسين مع الله، صحيح نحن موجود تحييه لها، شاركنا من خلال المدودة على الفيسبوك هالكلام بيحكي الأستاذ وشاعرنا أستاذ علي في منه من المنطق كثير موجود لكن هذا المنطق محصور مقصور يعني ما هو منطق عام نحن عم نضيء أنا والأستاذ علي على لوحات بوستات يعني مكان ما في حياتنا المجتمعية لكن الأهم من هي نحن في أنا شوية ردود على بعض الأراء اللي يجد بالأستطلع يعني في من عم يقول إنه في يعني في ضغط في الحياة في طرف شد أول شيء استوعب لازم في طرف يستوعب الثاني هذه فكرة مطقية فعلًا كита بالحلقة الأولى إن الرجل هو لازم يستوعب طبعًا يجب على الرجل أن يبدأ باستيعاب المرأة لأن هذه المرأة لديها ضغوط اجتماعي ومادي واقتصادي عنيف جدًا أكثر من ضغوط الواقع على الرجل نعم. أكثر أكثر فالمال للرجل بيتحرك من ضغوط تغرام بسرعة بسرعة يعني بأبر عادي طبيعته هيك طبيعته بشكل عام هو أينما كان وأينما حل في عمله في زياراته في تنقله في ترحاله أينما كان يستطيع أن يتحرر من هذه الضغوط بأي لحظة لا. لكن المرأة أكثر قيدا يعني مقيدة اجتماعيا أكثر من رجل في موضوع التحرر من هذه القيود أو من هذه الضغوط الاجتماعية حقيقة المجتمع ذكوري ولا يمكننا ننكر هذا <تصفيق> أكيد. هذا المجتمع كلمة شرقي هي كلمة ملطفة مجتمعنا ذكوري يؤمن بأن القيادة للرجل وهو صاحب القول الفصل وهو الرئي السديد وهو وهو أنا راح أجي مع هدول بس برأي بنية ما أنا كتير <تصفيق> هو الآمر هو الناهي هو السيد هو هو هو البفهم هو الكل كل كل ما <تصفيق> طيب من يملك هذه المواصفات ألا يجدر أن يكون هو الأحكم <تصفيق> والأعقل والأكثر قدرة على قيادة سفينة الأسرة ما هيك اللي يملك كل هذه المواصفات مع أول ما بيلوح الهواء، ها؟ بيكون راه معه؟ يعني بأحد الأراء السابقة كان في صراع ما بين المرأة الزكية وزوجتي التي تنتظرني وأطفالي في المنزل يعني إذا أنا قابلت أمرأة أخرى تتصف بذكاء ما أو بحيل ما أو لديها بعض الحيال النسائية أو تمتلك الميك جميل، الجميل منذكر ضيفنا كان المحابي عامل ميك جميل هيك حلو كتير رموش صناعية وفردتان وعمل تاتو وحلو وعملها الميك أب وعملها هذول كل كلون. أنا باختون وبنسوني مرتي اولادي ورسالتي وأنا راي على شغلي بنتي صبحها وأبني <تصفيق> مجروح على شغلي شو بيقول لي بيقول بابا الله معك الله معك عملك مو الله معك لعن سميره مو عند منيره <تصفيق> الله معك على شغلك كان <تصفيق> رجعنا وانت <تصفيق> قدوتنا انت مثالنا نحن بدنا نشرب الامان فيك لما الزوجة بتحط راسها على كتف زوجها تشعر بالاطمئنان وانا بحكي عن الزوجة الصالحة <تصفيق> وهن كثيرات جدا جدا جدا بتحط راسها على كتف زوجها بتقول الله يحمي لي ياك. الله يحمي ليك لأنه حتى يستمر الأمان عندي أمان هذه المرأة مستمد من دفع هذا الرجل مستقامته. تمامًا. <تصفيق> <تصفيق> كاملين مع ضيوفنا لليوم أستاذ علي علي حسن شاعر نعم. المحكي نعم. هلا الشاعر يا ترى زوجته بتشبع غزل كل الوقت بيكون عم يقول لها هلا اكيد كل حديثنا معك هل... اليوم منه شخصي عم نحكي بشكل لا عام <تصفيق> لا لا أكيد في هي جابت لي شارك. ما حدا في شاعر بشكل عام ما فيه يكتب شعر إذا مو مرتاح ببيته هذا خدييمه الاخر كلام جميل يعني إذا مالك مرتاح ببيتك ماني قادر تعملي شيء وحتى نمط تفكيرك عمل يعني. أكيد وأنا زلمي مشهور بيتوتي على فكرة لا عندي طلعة ولا عندي فوتي قليل يعني فبالمحصلة اللي مو مرتاح بالبيت ما صعب يبدع بشي شيء. نعم <تصفيق> هلأ آه بالنسبة للموضوع اللي كنتوا عم عم تحكوا فيه أنا بتصور إنه يعني هلأ خلينا بما أنه أنا آخذ ضد الدكتور موابعي <تصفيق> <تصفيق> فأهمال المرأة الحالة بعد الزواج وبتتكون عندها فكرة انه خلاص تجاوزيت مش الحال. <مم> انه تجاوزيت مش الحال. انه انتهى الموضوع بدها عيلة. دبر تراصل. دبر فبتهموا الحالة بيصير احيانا زوجة يقارن بين الناس اللي عم يشوفها او صورتها بالخطبة وشو كيف صارت يعني. بتلاقيها لبسي بجعمل بهبطة. على سبيل <تصفيق> المثال شعراتها من كوشين. الصبح بتفيق يعني. <مم> مم. بدون صباح خير بدون مساء خير بدون. مشان صباح... أول بسجن. يعني يعني <تصفيق> فكل هالعوامل هاي طبعا نحنا يعني تندريش تحت هالإطار هذا ممكن تولد هالحالة اللي نحنا عم نحكي فيها. نعم. <تصفيق> طبعا وووأنا بدي أكيد إنه أنا هالموضوع هذا عم بحكي بشكل عام. أكيد <تصفيق> <تصفيق> طبعا أكيد بشكل عام. أستاذ. فعندى الكحالي حالي خاصة بالنسبة إلي لإنه الموضوع <تصفيق> مختلف. طيب أستاذ علي، لا الفكرة أنه ليش هيك المرأة عم بيصير معها، هل هي بتعتبر سك الزواج، عقد الزواج استاذ محمد بتسموه، هو عقد حب إلى الأبد؟ في حب إلى الأبد يا ترى، ولا بدك تغزيه، يعني هي يمكن نظرة قاصرة من المرأة بهالموضوع الموضوع، أنه أنا, أنا خلاص ضمنت عريس، أنا ضمنت الحب الأبد يمكن لأنه هي المرأة بذاتها، يعني بشخصيتها غير الشواذ طبعا، هي شخص مخلص لها الوفي لها الإنسان مدى الحياة فهو هذا العقد الزواج اللي خلاص مدى الحياة يا ترى هو عقد زواج يمكن عقد فقط ولكن الحب ما ممكن يستمر مدى الحياة إذا ما تعبنا عليه ما هيك إستاذ محمد؟ لا لا من ناحية القانونية العقد هو عقد وعقد رضائي يعني برضى الطرفين اتفقوا على أن يكون شركين في هذه الحياة تماما أكسي هذا العقد الصيغة الرسمية الشرعية الدينية بكل شيء يعترف في المجتمع والقانون كل الناس يعترف أنا بدي أسقط هالكلام على الغني اللي حطتنا حططناها الصبير حلو المزوقين دائما بالكنترول الورده بيشرب مي الورده بيطلب مي ما في ورد بيطلب إيه مي ما في ورد تعه. بيطلب مي إيه اذا مسيته شوي شوي بيموت بصمت من هلا كمان عم بحضرني هلا قدامي إن لم تكن رجلا من مطر فلا تعشق أنثى من ورد فبلادنا شتاءه دافئ ومشهد الورود قاسم جدا حين يذبل حلو هالكلام يا جميل هيك نحن بدنا نحكي بشكل منطقي وجدا بيت القصيد لا. ونكن أكثر صراحة وجرأة لا. بيت القصيد في أي علاقة أسرية تبدأ من العلاقة الجنسية هذا الانسجام الأنسني بالعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة هي ذات أهمية عالية جدا جدا جدا بتنعكس على الرجل وبتنعكس على المرأة صح. يعني رأسين نحن جمعناهم بقوة القانون وبالإرادي المشتركة بغرفة واحد يترحى واحد يجوا من بيئات مختلفة يجوا من مشاريع مختلفة وأحياناً بيكونوا من أعمار هون في خطر إذا كان الفارق العمري أكثر من المألوف أو المعتاد في مشكلة يقوم بلموقوطي رح تنفجر بعدين هل أنسني بالعلاقة الجنسية؟ هي مفتاح السعادي إن كان بطبيعة المعاشرة إن كان بوقت المعاشرة كان بطلب المعاشرة إن كان في احترام رغبة الطرف الآخر بالمعاشرة الإنسان كائن له مشاعر له أحاسيس له حالة صحية حالة مرضية عنده حالة من الانفعال عنده حالة من الانشراح عنده حالة من الانفعال أنا مو بكل لحظة بدي يكون جاهز للطلب من شريكتي أن أعاشرها أو أطلب ما هو حق لي هذا الحق ما في تعسف إذا استعملته بشكل غير أخلاقي وغير قانوني فأنا أتعسف في استعمال هذا الحق لا، لا. هذا الحق لا يمكن أن أعلله بقوة القانون أو بقوة الدرع يعني حتى أنت إذا أخذت أحيانا في بعض القضايا القانونية حقك بالذات بإيدك فهذا جرم يعاقب عليه القانون صحيح. استفاء الحق بالذات ما بيجوز وأنا هذا الحق اللي هو مناف بشركتي تعطينيها لازم تعطينيها لكن في طريقة بالطلب وفي وقت بالعطاء وفي حالي اسمها حالي إنسانية حالة الانسجام بيني وبين شريكتي م. هالشريك ما في يعطيني إذا ما كان مرتاح فأنا إذا كنت بدي أخذ دور الحيوان فقط الذي يرتوي فقط من الماء مهما كان هذا الماء نظيفاً أو ملوساً، فهذا وضع آخر. وأنا هذا جزء من الناس قليل جداً جداً، وإن كانوا موجودين في المجتمع. لكن هذا الصنف قليل لا يمكن أن يشرب الماء إلا إذا كان رخراً وحالم العطش. المتعة في شرب الماء عندما يكون الشريك في حال عطش. والحالي نعم. هي حال الإنسان. تمام أستاذ علياني كلام الأستاذ محمد بيقول إنه حسب تعامل وأسلوب الرجل مع المرأة أن بتكون يا رحيق يا حريق يعني حسب ما بتعاملها يعني حسب ما بتبين لرجولتك مثلا بالمواقف كتيرة على مثلاً أنا بعرف كتير رجال بي بيرموا بي المسؤولية بأمور كتيرة بالبيت على المرأة خاصة بعد ما أصبحت عاملة يعني لذلك هون بتشعر حالة إنه لا يعني هي عن أنوثتي بسببه هو شو رأيك؟ أنا رأيي رح كل وشعر. أفضل. أنا بإخر الحلقة هيك بدنا ننطل للجوهة. نعم. قالت شو اسمي بهاتف الجوال. قلت بصراحة الاسم عدلته. وصار اسمك بو علي المحتال لا تواخذيني هيك سجلته. <تصفيق> قالت انت رجال عك الحال. معقول انو الاسم بدلته. قلت لها ما في بالدنيا رجال إلا البعيع شب رعب من مرته خل <تصفيق> <تصفيق> لا خلينا نخ... انا بال... لما بدنا نختم قليلي لي بقى نحب آخر شيء بغزل بال... بالمرعى كثير أكيد اكيد رح نمرق في مع حضرتك آه. اكيد تسلم يعني لا تفضل استانس في شغلي في شر لي في شر لي كثير احنا ما قظان عليا نعم. نعم اهتمام المرأة بذاتها عشان له لسان كثير ما المراه بذاتها في شيء احيانا بيكون من المبالغة. يعني المقيد أخو المقيد مم. يعني الإسراف مثل الأفراد، صحيح؟ الإسراف في الشيء شبيه الأفراد أو التفريد. نحنا منطالب المرأة إنه تعمل ميزاني في الوقت، مثل ما تعمل ميزاني بمصروف البيت. الميزانية الوقتية أو الزمنية بما يتعلق بعلاقتها من حيث المظهر والشكل مع زوجها. يعني عندما تكون بمهام المنزلية إلى لباس معين بتربط رأسها وشعرها وهي عم تطبق بتحط مشاميس وتشعرها بالأكل وما تتغبر وكذا وكذا وكذا بتحط كمامي كل هاي القضايا ما أنا موقع موضوع نقاش أو ملاحظات مم. هذا نعم عندما ينتهي دورة كأم أو كمربي أو كربة منزل انتهى هذا الجانب يجب أن تظهر في الجانب الآخر بالشكل الأنسوي أن تظهر مم. كأنسة وهذه أنسة ينتظرها هذا الرجل هذا الشريك هذا العاشق الماشوق هيك نثور بعضهم هيك هذا أنا عميك عن رجل السوي وعن مرأة السويه أنا شو ودي باللي يخترع ويختلق مبررات وأنت لحم بخاوي وحدا بروى على حفل بيخصم بجتهم معه ومن الكلام التافه هذا أنا ما بكبر إلا بشريكتي حلو. التوب عياري ما بيدفي الحنان اللي عم تعطينيها سميرة ومونيرة ومطيعة وليلة وبديعة كل هذا حق فرنجين طيب سؤال إستاذ محمد لو سمحت هلأ مثلا إذا بتكون العلاقة واصلة للجفا وبالفعل مثل كانه استحالت يعني لذلك المرأة بتلاقيها انه خلاص ما عاد بقى في امل انه ممكن يرجعوا يكون في حب يا هل ترى ممكن اذا يصير في صراحه وحوار انه انا رايدك انه انا ما بريد انا غيرك لذلك ممكن يصير في تغيير دائما المصارحه للغايه اللي اللي منها ايجابيه ولا الرجل بيصمت انا بعرف الرجال بتدينا لنتيجه بتدي فينا نتيجه ايجابيه اذا كانت الغايه من المصارحة نعم. أما إذا كانت المصارحه هي عبارة عن مناسبه لإيقاق العلل واتهام ووخز بالابار فهي ما انها مصارحه ما أو لا, يوجد لأ, لا يوجد مرأة في العالم. لا يوجد مرأة في العالم. تتمنى أن يأتي غد إلا وهي أكثر سعادة معه. هذا هذا بالمطلق هالقاعدي. أما الشواز ما أنا ما عم بس حمد. أنا بدي أقول كلمة لكل ست. أتمنى أن تكوني دائما سيدي. سيدي في بيتك سيدي مع زوجك سيدي في مجتمعك سيدي في تنقلاتك في كلامك لازم يأمن لك كمان ظروف لتكون. تكون جايين جايين هذه الست وهذه السيدي <تصفيق> نعم. لم تحصل على هذا اللقب إلا بمشاركتها مع هذا السيد صحيح صح فتستمد هذه المزايا من هذا السيد صاحب العطاء <تصفيق> هو النبع وهي الساقي. حلو كتير. وبالنهاية كمان نسمع كلمة من السادة علي. أنا بدنا نترجع وقول شو بحب إني ضمك وقلك. إنك عبعضك بعشقك كلك. وخلي حروفي بحلاك الدوب وأحلى قصايد حب أغزلك. ان قلت إنه الأشق كله زنوب بخلي زليخة بعشق تدلك. في هستوى الممنوع بالمرغوب نخالف تاشي يوم يا دلة الله شريكي إذا كان زنبي أنا حبك سيدي فكل ديا للعشقين زملاء <تصفيق> كلنا نسجل التحيه لأحلى ستهنا <تصفيق> أريخليكم لبعض <تصفيق> أستاذ محمد شكرا كثير <تصفيق> شكرا كمان شكراً لشاعر أنكم. المحكي الأستاذ علي حسن أهلا وسهلا فيك شكر لكم مستمعينا رفقتونا بحلقتنا لليوم كنا معكم من السيديو أمواج ترتوس ندى حرفوش وغرام يونس اللهي أتحب <تصفيق> شكر مستمعينا لفريق العمل رفقنا بمشوارنا اليوم كان معنا الصوت لنا مصطفى بالهندس الإزاعية ربا يوسف ولا وبالإخراج سليمان وبالإخراج قصبة سليمان نرجع سوا مستمعينا للسيديو أمواج FM باللادية